فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراو إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين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 إذاهب إلى رب سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بل و معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أنني أذبح كفر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين